ايها المسلم اياك اياك ان تسلم زمام قلبك لاهل البدع فيضعون في قلبك شكوكا ورحم الله الامام مالك بن انس لما جاءه ذاك الرجل صاحب الهوى قال يا مالك اريد ان اجادلك فقال مالك بن انس فان غلبتك قال اتبعك قال فان غلبتني قال تتبعني قال فان جاء ثالث فغلبنا قال نتبعه قال يا هذا انا على ثبات من ديني فاذهب الى شاك مثلك كانوا يطردونهم كانوا يطردونهم جاء احدهم الى مالك بن انس في المسجد قال يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى انهم يتبعون المتشابه انهم يزرعون شكوكا في قلوبهم وفي قلوب الناس إنهم أهل تيه وحيرة الرحمن على العرش استوى كيف استوى بماذا أجاب مالك بن أنس الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه فأخرجه الناس متى يقال لأهل الأهواء أخرجوهم إن أهل البدع أيها الناس خطر على القلوب فالقلوب ضعيفة والشبخة الطافة سل عن علماء السنه سل عن علماء السنه اسال عن دينك ان هذا العلم دين فانظروا عم من تاخذون دينكم اتاخذ دينك من قناه فضائيه اتت بكل مترديه ومطيحه وما اكل السبع وتلقي سمعك لمثل كلامهم وتستمع من قناه الى اخرى شبهه وضلالات وزيغا للقلوب سلوا عن علماء السنه تفلحوا ويسلم لكم دينكم وتسلم لكم سنه نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اياك ان تسال حزبيا فهو سيدعوك الى حزبيته اياك ان, تد أن تسال اهل طرق فسيدعوك الى طريقته إياك إياك أن تسأل أهل الهوى فتزيغ عن السبيل إن الذي جر على المسلمين أنصاروا يسلمون قلوبهم إلى كل من هب ودرج ودرج غياب الفقه في الدين ومعرفة السنة كم قد ضحك أصحاب الموالد علينا كم كم قد ضحك أصحاب الأضرحة والقباب علينا كم كم قد ضحك أصحاب الحزبيات علينا كم كم قد ضحك الخرافيون علينا كم كم قد حيل بيننا وبين العلم النافع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى صار الرجل الكبير يبلغ من العمر سبعين سنة ثمانين سنة لا يعرف أركان الإيمان ولا يحسن يصلي ولا يحسن يتيمم ولا يحسن يتوضا بل أبعد من هذا لا يعلم توحيد رب العالمين والسياسيون يشتغلون الدعاة السياسيون لماذا لا تعلمون المسلمين في المساجد ما لكم تهرعون إلى أعمال السياسة لماذا لا تصححون عقائد المسلمين لماذا لا تعكفون على تعليمهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك أيها المسلم إنما هو دينك فاسعى في فكاك رقبتك من النار سل عن علماء السنة العلماء الراسخين علماء الفتوى والدين والسنة والاتباع ماذا سيقال في علم عبد العزيز بن عبد الله بن باز ماذا سيقال وماذا سيقال في علم محمد ناصر الدين الألباني محدث الأمة هل يجرأ أحد أن يقول سيء؟ وماذا سيقال؟ في علم الشيخ صالح الفوزان أو صالح اللحيدان وماذا سيقال؟ في علم ربي ابن هادي المدخلي حامر راية الجرح والتعديل في هذا الزمان شاء من شاء وأبى من ابى ماذا سيقال من سيقابل هذه القمم الشاهقة انظروا في مؤلفاتهم في كتبهم في أشريطتهم ماذا تجدون آراءاً افكارا سياسه ماذا تجدون تجدون قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العلم والعرفان إنهم ربطوا الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن ربطهم أهل الحزبية بأحزابهم، من أجل ماذا؟ من أجل أن يصوت لهم، ومن أجل أن يصوت لهم، لا بأس إذا كنت ستصوت لنا أن تكون قبوريا خرافيا لا يضر. المهم أنك ستصوت. ولا يضر أن تكون عامياً لا تعلم عن الإسلام شيئاً يهمنا صوتك هل هؤلاء نصحوا للمسلمين روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقيه تميم بن أوس الداري الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فهل هؤلاء نصحوا للمسلمين ألا يشفق على من ضل من المسلمين ولذلك أيها الناس احرصوا على تلقي العلم النافع من أهله من اهله ممن شابت لحاهم في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن اختلط العلم النافع بلحومهم ممن كانوا أهل اتباع وليسوا أهل ابتداع سل عنهم فاتش عنهم ابحث عنهم لا تكون اسير الحزب ولا تكون أسير الطائفة ولا تكون اسير الجماعة ابحث عن الحق سل ربك الحق قد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو في قيام الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة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 أحسنوا إليه وتبسموا إليه وأظهروا اكراما له من أجل أنهم محتاجون لصوته وإلى عضويته فلا يخدعنك احد أحد إني لك من الناصحين كتاب وسنة عضوا عليها بالنواجد فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ علماء السنة وإياك وعلماء البدعة ابحث عن دينك فتش الليل والنهار كي تصل إلى الحق الآبلد إياك أن تخادع فلقد خدعنا كثيرا طيلة أربعة عقود نشط فيها الدجالون والخرافيون والجهال وأهل القبور والأضرحة وسدنة القبور وأصحاب الموالد ودفوف وطابل اي والله طابل ان الاوان أن يتعلم المسلمون دينهم غضا طريا انا الاوان ان يقال لكل مفكر ما نريد فكرتك معك قال الله قال رسوله ولا انصرف انا الاوان ان نقول لكل صاحب راي خذ رايك معك انا الاوان ان نقول لكل صاحب طريقه اننا في غنى عن طريقتك نريد طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآن الأوان أن نقول لكل دجال ساحر خذوه إلى القضاء